وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَا آتَيْتَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غنرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ لَا على أَعْقَابُكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ أَمْ لَمْ يَأْتِهِمْ أَهُونُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَكُونُ نَبِيٌّ جِنًّا بَلْ جَاءَهُمُ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ تَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مؤل본 ان تسالهم خرجا فخراج ربك قنيد وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لما تدون